بما أن العالمين i je potpuno sa njega وإذا استنصحك فانصح يومه وإذا عرصه فشمجه وإذا مرده فعضه وإذا عبرته فاتبعه وإذا عرصه صلى عليه وسلم وإذا احتاج المسلمون فلا ماذا يا لا تحترق من حجابه احتاج المسلمون الشيئة مضو تدعى المسائل الجسد الصهر لهم فانه اداء Let me show you. ni nada que ella y no الله يطلبه. قال كذلك من هذا الرجوع فلا تنظر فيه إلا أنفسك. قال من يتعذر بضائه فقد من الوحيات السيالية ونأتحيى بفرور أطعيمة الأخيرة ونأتحيى من فلاش التفير والمسكرة الرائعة وملكة من هلين النفس تحيى بإنهان تحيى بطاعة لذلك قالت رحلة ونسيقنا سمعنا فأنهمها هم من همها تقوىها قد اتبعها من على طريق الرساله النفس تحكى الميدان النفس ياله المجادكه كانته في مباراه رياضه فازت وبخت وتسببت باحمر السهاد واحمر الخساره وتحول الى نفس عالم السوق تجيء بسرعه كبيره وتحمل له فالتحال والظالم ان نشر الله ان نشر عليه فيها هذه Још само нека сила ти السادق على غير عين كالسادق على غير طريق والذي يعمل على غير عين على غير ما يقصده أكثر منها على أصلاح وإذلك جاء الإسلام والطلب على أصلاحه طلب العين قال طلب العين صغيرة على أولي بسمون والصلاحة ويعلم نفس المفرس وبنعلم تستعمل النفوك نعلم المصر الخدرة والشوق ونعلم نفس المفرسة والحيدة وعلى ونعلم نفس المفرسة لكن بالجهد اجهد كل شيء وبنبول اليد افسد كل شيء فالنفوس تحيان